ألستم خير من مركب المطايا وأندى أندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي راى الناس البصيره فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت الميراث من الصحاح اذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح